وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ الَّلِي يُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِالْمُحْسِنِينَ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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وَفِصَالُهُ ثلاثون شهرا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 والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيفان الله ويلك آمن إن وعد الله حق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 وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ